والقرآن المزيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون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 كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج ولي أرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج ذنيج فبحرة وبكرى لكل فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وعن نخل باتقات لها طلع النظيد رزقا للعباد به بلدة ميتا كذلك الخروج لهم القوم نوح وأصحاب الرسل وثمج وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تربع كل كذب الرسل فحط وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسر به نفسه ونحن أقرب إليه من حبيب الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قُلِ اللَّهُ ذُو قُدْرَةٍ عَظِيمَةٍ وَجَاءَ صَخْفَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مُنْتَظِرًا وَنُذِخَ فِي ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجاء شريب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عسيب ألقيا جهنم ما كل كفار عنيد من ناهي الخير مات بالمريد الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلام بعيد قال لا تختطروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للحق يوم نقول لجهنم مهر سلعت وتقول هم المزيد يوم نقول لجهنم مهر سلعت وتقول هم المزيد اولئك الجنة المستقيم غير بعيد وانذفت الجنة للمستقيم غير بعيد فادنات وعدونا بكل أرواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا نزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم أشد بطشا فنقضوا في البلاد من محيط إن في بارك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا ربَّنَا نَزَّلَ عَلَيْنَا مَا فِي ذِكْرِكَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَفِيُّ وَمَا اجْتَنَيْنَا مِنْهُ بِإِظْلَامٍ أَفْحِلْ عَنَّا مَا يَقُولُونَ وَاسْجُدْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فتذبح واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحف ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميث وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنس عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يطاف عين.